ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار في سجلين وما ادراك ما سجلين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 وما أدراك ما علية كتاب مرقون يشهده المقربون إن على الأرض.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 He likes to smoke from the blinding It is estos who tested That are those who are believed The فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء الضالون وما ارسل عليهم حافظين فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ